يقولون لا يرجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله ولالمؤمنين ولكن المُنافقين لا يعلمون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 من قبل أي يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا خرتي فيقول ربي لولا خرتي إلى أجل قريب فأصدقواكم من الصالحين.